بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون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 من سباتكم وتداركوا يا أهل السنة أنفسكم قبل فوات الأوان لإن لم تدعموا جبهة العراق لترون ابناءكم يسامون سوء العذاب. تهتك أعراضهم وتراق دماؤهم ويباعون في سوق النخاسة المجوس. ولا يعطلن الحلة ونبشن قبور الصحابة قبرا قبرا وليأتين عليكم يوم تعضون فيه أصابع الندى وتقولون أكلت يوم أكل الثور الابيض الطغاة جميعا عسمهم سيخور يا أهل السنة إن الحرب قد دارت رحاها فعلا فها النصيرية في الشام يسهمون أهل السنة سوء العذاب الحوثيون في اليمن وها هو القطيف يشتعي ولم يكتفي حزب اللات بجرائمه في لبنان فأرسل قناصيه ومجرميه إلى سوريا لسفك دماء أهلها العزة وها هي قوات الباسيج المجوسية تجوس خلال الشارع يا ليت شعري أأيقاض قومي أم يا لنا ناداها المهجور كيف مكسور مكسور يا أهل السنة جيش رافضي يجوب مناطق أهل السنة ويقيم فيها القواعد العسكرية يقتل ويختطف الرجال وينهب ويسلب المتاع والمال وينتهك الأعراض والحرمات بحجة التفتيش والاعتقال يا أهل السنة حتى غدا أهل السنة في العراق ما بين مقتول ومفقود ومكسور أو مهجر هارب أو مستضعف خائف محصور يا أهل السنة مئات الآلاف من القتلى وما يزيد على أربعمائة ألف معتقل في سجون الرافضة السرية والعلنية يا أهل هجر السنة الملايين واستولى على بيوتهم وأراضيهم الرافضة الواثبون من العراق أو القادمون من إيران ولبنان وغيرهم. يا أهل السنة. إن الساسة والزعماء المحسوبين زورا وبهتاناً على أهل السنة ويمثلونهم في الحكومة الصفوية هولا لن هولا يجلبون هولا لقومهم هولا إلا القتل والاعتقال والتشريد والبؤس والدمار يا أهل السنة. أنقذوا أمريكا من الانهيار أضفوا الشرعية على الحكومة الصفوية يا أهل السنة قدم العراق هدية رخيصة لأزلام إيران سلموا للروافض رقاب أهل السنة خونه خونه خونه فلم يعودوا يمتلكون سوى التصريحات الجوفاء خونه للراضضة كلاباً أوثياً خونه للروافض أذناً ومضية يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومهم يعلمون كل شيء فيهم للعدام يا أهل السنة أفبعد كل هذه الجرائم للروافض وحربهم الشعواء على أهل السنة وكيدهم بهم ليل نهار يأتي من ينكر ردنا عليهم كلا لسنا ممن يعطي الدنيا أو يخاف من البرية نحن رجال الحرب أبناء كريها يا ليت قومي يعلمون يا أهل السنة سطح المؤامر أعادوا بعد هذا هل تعلم الدنيا باسرها ان منهجنا لا يقبل الرق ولا يرضى ان يباع في سوق المساومات وسنبقى ماضين بعون الله مهما طالت الطريق واشتدت اللأواء ومهما تكاثرت الاملاء القضية اكبر انه رب العالمين وانها جنة سردوس فمن لم يسمحه صرير الاقلام وصدى زئير الكلام فسيشيئه صليب السيوف واذا تلحتمت الشفاه <تكلمة> أننا اليوم بتنا نملك زمام المبادرة نضرب ونظهر متى نشاء وحيث ما نري نحن المهاجمون والعدو بكل أطيافه المدافع وقد صرح بالهزيمة قبل أيام من حيث لا يدري أبقى وزير دفاع أمريكي وأن أربعين ألفا من الجنود هربوا إلى كندا بسبب الرعب الذي شاهدوه وسمعوا عنه في أفغانستان والعراق توالت هزائمها هزائم. هي اليوم توسّل قادة المجاهدين لفتح مكتب حيث ما يريدون إن للعملاء والمنافقين أبواقا تزعم أن المحتل خرج ولم يعد للمجاهدين مبرر شرعي للقتال فنقول كذبوا الآن الآن جاء القتال أم أن الاحتلال الصفوي الإيراني خيرا من الاحتلال الصليبي الأمريكي أبو. فاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزور؟ أم يقولون نحن جميع منتصد سيهزم الجمع ويولون الذبر بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر نعم لقد نصر الله عز وجل المجاهدين فردوا أعتى حملة صليبية لم يسبق لها مثيل فلقد منيت أمريكا بهزيمة نكره انكسرت شوكتها منذ بضع سنين النصر توالى تعالى النصر توالى تعالى واليسر قد استجىء قل يسعر قد سدى اشتعال انه اسلامنا عاد بالمجد لنا انه اسلامنا عاد بالمجد لنا يقولون على وها هو جيشها خرج ولنا دولة وجيش خرج جيش أمريكا وجيشنا باق يزداد قوة يوما بعد يوم وهذه حقيقة الهزيمة وعين النصر فلقد اقتصادها لم تعد تقوى على مواصلة الحرب لجأت إلى مناورة الانسحاب واتفاقاته المزعومة الكاذبة وحقيقة الانسحاب ثانيا أنه تكتيك سياسي عسكري في محاولة يائسة للتخفيف من حدة الجهاد بدعوى إن الافلاس والانهيار الامريكي الأمريكي قادمان لا محال و... إنما هي مسألة و... وهذا هو السبب الحقيقي للانسحاب فلم يبق أمام العمس صباح حلين اثنين أحلاهما <تصفيق> برشاشك في ساح وغاء فاحمل السيف وقاتل مبغاء ثم إن باطن الأرض خيرا لنا من ظاهرها ان اسلمنا للروافض البلاد والعباد يحكمونها بشركهم وعقيدتهم الباطلة نقاتل لنحكم الأرض كلها بما انزل الله ولن نوقف القتال حتى نؤذن ونصلي في روما ان شاء الله فاتح أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المقرمات لساني أنا مسلم والشمس تعرف هامتي والسائرون بذكرها مكواني انا في سبيل الله طارق فطوة وعلى طريق الله قال يا اي من حصل بليل سدل ابدر الدجى قد سما واعتدى وتم السناء له واكتمل هذا زمان لوعد النبي بعود الخلافه بعد العطل أسطو الطغاة انتهى عهده وحلت نهايه ملك الكبل احقا هوى عرشهم في الثرى ودهر الظلام احقا أفل احقا دنا عزنا وانقضى زمان الخنوع وعهد الشلل التاريخ يعيد نفسه ومنطق الاحداث عبر العصور لا يتغير تتغير الاشخاص ويتبدل اللاعبون وتتطور الالات ولكن مسرح الاحداث ثابت وقصه صراع واحده حق يصارع باطلا وإسلام يحارب كفرا وجاهليا ونفاق يتدسس وضعفاء خورة يمسكون العصا من الوسط ينتسبون إلى أمتهم ولكنهم يخفرون دنياهم وينتظرون تكون العجاج وانتهاء المعركة لينحازوا إلى القوي ويركبوا سفن الغالب ما طنعوه وحدهم الربانيون يحملون الراية في زمن الانكتار ويرفعون الجباه في زمن الاستخداء وتبحر هممهم عبر الأبير مسافرة إلى الخبير البصير، مقتدية بالبشير النذير صلى الله عليه وسلم غرباء تلفح وجوههم رياح وحشة وتتمى أقدامهم الحافية في صحراء ملتهبه في الدينار العداوات تغلب دونهم الابواب فيستفرطون باب السماء فيفتح لهم من غوث الجنان ما يحيا به الجنان خالطتهم بشاكه الايمان فلا يرقد أحد منهم شخصة المدينة ولو رمت الدنيا عن قوس واحد أمتي لقد فطح الكين وبلغ السيل الجبا وجاوز الظالمون المدى والتنثر بأرضنا البغات واجترأت علينا الذئاب بل الكلاب ويبحث الناس عن حل في فراب صحراء الدين والحل بين أيديهم وبأيديهم إنه في أبدر الدجا قد سمى واعتلى وتم السناء له وكتمل وكوني كليث إذا ما رأى قطيع العدات ارتماك الأسل وكوني كسيد إذا ما جرى بواد إلى منتهاه وصل ويا نفس لا تقبلي بالخنا ولا بدساتير شرع الفشل كفاك فكم كم وكم عشت في مهانه ذل وذعر قتل فقوم فضيع كتوب الونادى وسيري على اثر نهدي الاول فهذي الشعوب انبارت للعداده وهذي الحشود كالشعر فهل فهلا اشتركت برمي اللقاء على من أبى شرد واعتزل وهلا رميتي بسهم الردى على من قضى واعتدى واعتقل وهلا بذلت نفيس الحشاء لتحضي بموت شريف جلل يتأخر نصر الله وقد تكون هدائم وجراحات في صفوفكم وليس هذا بغريب إذ تلك سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تسليلا قال هرقل لأبي سفيان سألتك كيف كان قتالكم إياه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعمت أن الحرب تجال ودول فكذلك الرسل تبتلا ثم تكون لهم العاقبة إن أعظم ما تمتحنون به في قتالكم هو الصبر واليقين اليقين بأن الله منجز وعده وناصر جنده وحزبه ولو بعد حين والصبر عند الشدائد فإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا سأل رجل الشافعي فقال يا أبا عبد الله أي ما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى فقال الشافعي لا يمكن حتى يبتلى فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم وسلامه فلما قبروا مكنهم فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البكة يخطئ من يظن بالله ظن الثور فينظر إلى عدد العدو وعدتهم وينسى وعد الله كتب الله لأغلب انا ورسلي ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وكان حقا علينا نصر المؤمنين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا وليمتنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا فهذا الشرط مقابل المسروح الأمان والإخلاص والعمل الصالح ثم النصر والتمكين والاستخلاف وعد الله لا يخلف الله الميعاد القاعدة أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأنها هي التي ترتقي الدرجة الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة الإصطفاء والإختيار ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل بمصدر القوى ولأنها تمثل القوة الغالبة قوة الله الغالب على أمره القاهر فوق عباده محطم الجبارين ومخز الظالمين وقاهر المتكبرين الحرب لا تقات بالعدد والعدة ولا بالنصر والغلبة فإنه لا بد من هذا وهذا ثم يأتي النصر والتمكين ولو بعد حين قال شيء الإسلام وكذلك استفق العلماء فيما أعلم على أنه ليس في استطوعات. أفضل من الجهاد، فهو أفضل من الحج وأفضل من الصوم وأفضل من صلاة التطوع والمرابطة أفضل من المجاورة بمكه والمدينة وبيت المقدس. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أن أرابط ليلة في سبيل الله. أحب إلي من أن اوافق ليلة القدر عند الحجر الاسود فقد اختار الرباط ليلة. على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاء إلى أن قال واعلموا أطلحكم الله أن النصره للمؤمنين والعاقبة للمستقين وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهؤلاء القوم يعني الأعداء مقموعون مقموعون الله سبحانه وتعالى ناصرنا عليهم ومنتقم البنى منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب على الذي بروب أرض الجنتين الخيشاني والضيعاني قاب الفدا والعملي الخيشاني والضيعاني. يا ابو الفداء والعامي هذا النواح في كلنا والدمعنا يا رطب ظنون يا عين من تبكي ومن تخطط الصحب المدنون الله تعالى وبحسن العاقبة ولا تئنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم محرين وهذا أمر قد يفقى الله وتحقق ما هو لله رب العالمين لا. إننا حينما أعلن دولة الإسلام وأنها دولة هجرة وجهاد لم نكن نكذب على الله ثم على الناس ولم نكن نتحدث عن أضغاث أحلام لكننا بفضل الله تعالى الأقدر على فهم سنة الله في هذا الجهاد هذا الفهم من دماء المجاهدين من مهاجرين وأنصار بعد معاينة أخلاقهم ومنهجهم إن حينما اعلنا دولة الإسلام لم نكن فحسب نحاول قطف الثمرة بعد نضوجها، بل إن الثمرة سقطت سقوطا حظا، فالتقطناها قبل وقوعها في الوحل وصارت في أيدينا أمينة نظيفة فانا نبرو إلى الله ونشهدكم أننا لا نسفك دما لمسلم معصوم قصدا ما دام صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فوالله لئن بلغني خلاف هذا لأجلسن مجلس القضاء ذليا لله تعالى امام في مسلم في بلاد الرافدين حتى يأخذ الحق ولو من دمي فوالله ما تركنا الدنيا لندخل النار لأجيز عامة لا ندري ما الله فاعل بنا فيها غدا فما بالكم بدماء المجاهدين وأصحاب السبق الطيبين فهي عندنا أغلى فيا شباب الإسلام ضعوا نصب عيونكم أشلاء الأطفال وأصوات الثتالة وآهات الشيوخ فجروا بركان الغضب احرقوا الأرض تحت أقدام اليهود وأعوانهم أبيدوا جيشهم دمروا آلياتهم أسقطوا طائراتهم واقعدوا لهم كل مرصد أكمنوا لهم في البيوت والأودية والمنعطفات اتخذوا الليل ستارا وحولوا صبحهم نارا إن نصرد المسلمين المستضعفين في غزه فرض عين على كل مسلم وحق واجب أوجبه رب الأرض والسماء إن خذلانهم والتهاون في نصرتهم ورفع الحيف والجور عنهم اسم عظيم وذنب كبير ومشاركة في جريمة سيظل عارها في عنق كل مسلم في حياته وبعد موته إننا ندعو جميع المجاهدين إلى الاجتماع تحت راية واحدة راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ومنهج واحد وأمير واحد وفي جيش واحد ولغاية واحدة هي حاكمية الشريعة لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فيا عجبا يا أهل السنة كيف ترضون أن يحكمكم من يعتبر الكذب دينا وهو لا يتورع ان يكذب في أقل شيء واسرعه بيانا فكيف سيصدقكم في وعوده وهو يدين بأن أهل السنة ناصبة كفار دماؤهم واموالهم حلال فها هي المناطق التي ادعوا أنهم حرروها من أيدي المجاهدين ماذا قدموا لها من خدمات ولأهلها من أمن إلا سرقة أموال التجار وانتهاك اعراض العفيفات سواء بأنفسهم أو بواسطة عملائهم مرتدي الصحوات إن الشهيد حي سعيد إن الشهيد حي سعيد إن الشهيد حيّم سعيد إن الشهيد إن دولة الإسلام باقية في شموخ وانظري العلياء واجعل بذلك من ذكي دمائي واجعل يا أخي انشوده نحن إخوانكم في دولة العراق الإسلامية. أننا ماضون على دربهم إن شاء الله وأننا اليوم في أحسن حال ولله الحمد والمنة نحن الذين مضوا على درب الهدى في عزة وشجاعة ومطائق وأبشروا فإن أمامكم إن شاء الله اياما زرقاويه تليها إن شاء الله فتوحات عمرية واجماءنا لله نرخصها وفي. فقد فرقت نفوسنا من زخرف الدنيا وزيفها وتركنا كل أعراضها وأغراضها وقد بتنا نفترش الجمر وتسربل الله وقد جئناكم برجال طلقوا الدنيا وجعلوها تحت أقدامهم يحبون الموت أكثر من حبكم للحياة والقتل عندهم أسمى الأمنيات تخالون الناس ننتهي أتحسبون أن سنكل أو نمل كلا إننا باقون بإذن الله إلى قيام الساعة سارعوا قبل أن تندموا فإن المعركة محسومة قلنا أن لنا بأمير كأبي عمر فعلى في إثره أبو بكر عالم عامل عابد مجاهد وكما يذكركم بالحرص على دماء المسلمين فانما لأجلهم تقاتلون فلله صاب كالطود في دركم لا تعرفون الخوف وبات الذل سقات الحتوف فاياكم اياكم وايثار السلامه واصنعوا الاحزمه وجربوا الكواتم واحكموا العبوات وشمروا عن السواعد وشدوا على البطون وعضوا على الأطراس وحدقوا بالعهد <تصفيق> وحد شفيتم صدور الموحدين بغزواتكم على أوكار الخيانة ومقرات الرذيلة في البصرة والحلة والديوانية والكوت والنجف الأشرك وكربلاء المنجسة هي <تصفيق> ميتة فاختر لناسك ميتة فقوا سلم الشرفاء وليعلموا ايضا ان اعدامه اي امراه او رجل من اسر المسلمين من اهل السنه عامه والمجاهدين خاصه سوف تكون عاقبته وخيمه ترونها لا تسمعونها سر في شمخ وانض واجعل بلادك من زكي دمائي واجعل ابائك يا اخي انشوده واتق ولادي يا اخي بحدائي نحن الذين مضوا على درب الهدى, الهدى في عزه وشجاعه ومطائي ودمائنا لله نرخصها خصوى تربي البطوله الجهاد اباء امتي امه السيف والقلم ما بالك انكسر سيفك وانبطح قلمك وقد كنت من قبل ابيه فوق النجوم فبدي اليوم مشتوقه تحت اقدام الغزاه وسلامه خير الغاصبين لا تسقيه إلا يا همة الإحلام راقت وداعت عليك الأمم كما تباعد الادله إلى قطعاتها فعلام الفلس على سنة من المجاهدين وفدت من كل حدب وخوف وتركوا الغارية والرخيم وباعوا نفس المسيح ليكونوا خط الدفاع الأول عن جنبات الأمة والعقبة التأذى التي يتحقب على جنباتها في الرياض. في يا امه الاسلام. الدارة تخضع في اهواق الارض الناعقة. وفداها العظيم في بلادنا. وكيف تنحين الزمع لصافقي العدالة. وايه عدالة البقية. عندما انتظل مخدر راعي الكفر. وتسربل من ابوش المسر. ووشى في الهوز الخزر. كيف تشبقين يا عزمتي. كذبهم المشيين عن اذنائهم. أبناءك الذين بعد آجل بالآجل، وقد ذرو أرواحهم دون فيها هذه الرضاية، نبذ عن أعراضه ودفع عن أميره. من الرذيل غير الشريف. ونسمع اليوم وللأسف الكثير من منافقي هذه الأمة، من يشنع على المجاهدين ويحتج عليهم بأن العمليات الاستشهادية التي يقوم بها المجاهدون. يترتب عليها سفك لجناء المسلمين مع أنهم يعلمون علم اليقين لأن المجاهدين لا يتقصدون قتل المسلمين بل مرادهم قتل الصليبيين وأعوالهم من المتهين ولكن هؤلاء في حقيقة أمرهم لا يهمهم أمر المسلمين ولا دماؤهم وإنما همهم هم إرضاء اولياء من المرتدين والصليبيين وإلا فهؤلاء المسلمون يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها وهذه دماءهم قراء وهي ارخص الدماء فهل سمعتم يوما أحدا من هذه الأبواق العميلة قام يوما مقام حق لله تعالى فتكلم عن تلك الجرائم وهل تجر أحدهم فأبان عن جرائم فيارك العسكرية الرافضيه كفيلق الغدر فيلق بدر الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم الطبائي المجوسي هل <تصفيق> تعلم <تصفيق> الدنيا باسرها ان منهجنا لا يقبل الرق المكر والكيد ومهما ران عليها من الذل والاضحاف، فما زالت تحاول أن تكسر الطيود وتفك الأغلال من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. وقول المتدين والمبكّان بأن هذا مصير بيد الله. <تصفيق> <تصفيق> امدتنا رلنا دون طارق ولا ذمنا في النذرين النذين واسياكنا في كل شرق ومغرب بها من قراع الدارعين خلون معودة ألا يسل نصالها فتغمد حتى يستباح قبيل رأيت شباب والله وانا اقسم بالله لكسر وقد تركوا طرف الحياة وهم يعيشون على اخشن النعم من الماء الحار وبعض حبات من التمر وكما نتوجه بخطاب ونداء إلى الدعاه من أمتنا والعلماء إلى مصابيح الهدى وورثة الأنبياء نخاطب العلماء الربانيين ولا نعني أنصار الطواغيت من علماء السوء أو فقهائهم الرسميين ولا دعاة الشر من مشايخ الفضائيات المهرجين فيا علماء أهل السنة اذكروا قول ربكم عز وجل واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون فيا علماءنا لقد علمتم والله اننا على حق فالى متى تكتمون علمكم اما فقهتم قول ربكم عز وجل كتب عليكم القتال فبالله عليكم متى وقت القتال أما آن لكم أن ترفعوا الرايه وتحملوا اللواء فإلى متى تهادنون الطواغيت وتسكتون وإلى متى تخافون المطاردة وتهابون السجون وحتى ما تسلمون لليهود والصليبيين البلاد والعباد حتى ما تمتنعون وتمنعون من النفير إلى ساحات الجهاد هذا أمر ربكم؟ فاعلموا أننا نناديكم وقد اعددنا العدة وهيئنا لكم العتاد والجنود فهلموا فلا حجة لكم بالقعود هلموا لتستلموا زمام الأمور فإن ابيتم فإلى الله نشكوكم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولنا أمامه وقفة معكم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 ليحل طاغوت عربي أكان طاغوت غربي لكن جهادنا أثنى وأعلى إننا نجاهد لتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله لله إن جهادنا هو لمصرة هذا الدين وتحكيم شريعة رب العالمين ورب عالية السميديين واننا لنقابل عن دين هو دين عظيم هو دين رب العالمين الذي كفانا مكر الصليبيين في, في الايام السابقه قادر على ان يكفينا مكركم ويكشف سواتكم وكل من ناوى هذا الهدف او وقف في طريق هذه الغايه فهو عدو لنا وهدف لاسيافنا مهما كان اسمه ومهما كان نسبه إن لنا دينا أنزله الله ميزانا وحكما قوله قفر وحكمه ليس بالهزم هو النسب الذي بيننا وبين الناس فموازيننا بحمد الله سماوية وأحكامنا قرآنية واقضيتنا نبوية الأمريكي المسلم اخونا الحبيب والعربي الكافر عدونا البغيض. ولو تشاركنا وإياه في رحم واحده كل مسلم أقول لنا ندوده وعنه وليعلم أهل الإسلام في كل مكان أننا لم ولن نجدر على قتل مسلم معصوم أو تبكد من حرام حاسى وكلا والله يعلم فرصنا الا نوقع خسائر بين المسلمين وكم من عملية محكمه الألغيت وأهداف كبيرة فاتت لتوقع حصول خسائر كبيرة بين المسلمين ونحن على علم أنه قد تحصل بعض الاخطاء ويقع بعض الضحايا وهذا والله مما يجني قلوبنا ويقرح أكبادنا لكن ما والواقع ما ذكرنا من تخلل العدو فينا ولو أن العدو متميز ومتزين عن ملاطق المسلمين لما أجزنا لأنفسنا بحال من الأحوال التوسع في هذه العمليات فنحن والله لا نرضى أن تراق دماء المسلمين بغير وجه حق لا أن تقدم فتضرب عنقي أحب إلي من تقصد قتل امرئ مسلم بغير حق وسيظل جهادنا موصولا لا يفرق بين كافر غربي او مرتد عربي حتى تعود الخلافة إلى الأرض أو نبوثة تحارب دولة, دولة الإسلام ممن من ينتسب, ينتسب إلى أهل الصف, الصف وتفك غلف من سوف تسير يوم القيامة ومع من سوف من, من غرر بك لتترك كتاب من أفتالك من فتخالف نهجنا نبيه كيف نصرت الصليبيين وقاتلت المجاهدين لمئس التابع والمسجر يا رجال الصحوات يا أيها الشرطي يا أيها الجندي يا أيها الحزبي يا من تنصرون الحكومة الصفوية حقيقة الحقيقة لما تسمنون, تسمنون كلبا سيأكل سيا. فما أعظم ذنب، وما أقبح جرم فلقد أصبحتم ألعوبة بأيد الروافق ودمن يحركونكم لقتال المجاهدين أما لكم أن تعود تفكر في مشيبك والمهابي ودفنك بعد عزك في التراب إذا وافيت قبرا أنت فيه قفوا وقفة خالصة لله وتفكروا اجتمعوا وتباحثوا وتناظروا فردوا وتأملوا وتدبروا فلينظر كل امرئ منكم من يتعى بمن يقتل بمن يأتمر وينتهي. يا أيها الصحوات يا أيها الشرق يا أيها الجنود في الجيش يا أيها المخبرون في السر والعال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تفكر في هذه الواحدة وانظر أسيادك وكبارك راء كل هم فتدارك فتدارك نفسك, تدارك أيها نفسك ايها المسلم حرب المجاهدين هي حرب هداية كلما امكن ذلك هجو بل هجوده لا نقتل أو نستهدف إلا الكفار المحاربين فان الدوله لا تريد من المسيء شيئا ان كف عن اساءته واعلن توبته ايها المحاربون لدوله الاسلام ايها المحاربون لدوله الاسلام عزك في مشيبك إذا وافيت قابرا أنت فيه تقيم به لا يوم الحساب هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفواري مطادة رفع التميز راية الدولة تفتح أبوابها لكل سائل أو مستفسر أو مناظر أو عائب أو منكر لأي مسألة في منهج وسياسة الدولة أو أي عمل قامت به وتدعو كل هؤلاء للمحاورة والمناقشة لبيان أي شبهة أو تهمة وكشف زيف الدعايات الموجهة والملصقة بالدولة وذلك بالحجة والبرهان عبر الدليل الشرعي والتأصيل العلمي لكل طالب للحق باحث عن الحقيقة وأما أن تنظروا بعين العداوة وتسمعوا بأذن الحقد ثم تحكمون على منهج الدولة من خلال وسائل إعلام أعدائنا وابواق الطواغيط فماذا تنتظرون منا؟ واعلموا أن الدولة لا تقتل احدا منكم إلا وتشفق عليه لخسارته الدنيا والآخرة ولا يمر يوم أو ليلة إلا وتحس بخوفكم وتشعر بعذابكم ومرارة عيشكم إذ تدخلون وتخرجون من بيوتكم خلسة وتحرسون الليل والنهار وإن الدولة لتتمنى أن ترفع عنكم خوفكم وضنككم هذا الذي جلبتموه لأنفسكم ولا يرفعه عنكم إلا توبتكم إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد في العزيمة همة الأنصار هم بالطريق للنسيم عبيره الفواري قادة رفعوا التميز راية هم في العزيمه همة إن التميز في الوراء اشراقه تبقى لتصطع في سمل الأدهار إن التميز في الوراء شراقة تبقى لتصطع في سمل الأدهار جيلا فجيلا يحملون لواءها والخير ما يبقى من الآثار والخير ما يبقى من الآثار مشاعر واديهم للنسيم عبيره الفواري قادة رفعوا التمى زرايتهم في العزيمة همة الأنصار ومن هم طريق مشاعر الأنوارهم للنسيم عبيره الفواري قادة رفعوا التمى